وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِغَيْرِ رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ رَجُوعًا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط رع كل البسط فتقعد ملموما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان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 ومن قتل مولوما فقد جعلنا لوليه سرطانا فلا يسرف في قتل انه كان منصورا ولا تقربوا ما لن يكفي الا بالتي هي احسن حتى يبلغ غشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها